بوك تو دبهي نالغو أربعة وسبعون أربعة وسبعون آدغتم رجاء الشيء رجاء الشيء ميرنا جد كاترين شغلرا؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ مريتك وغا كادو من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا كونجم بوتيغا چيندي من فضلك أقصر بقليل من فضلك أقصر بقليل ميري بيكتور لطيه غلرا؟ هل يمكنك تظهير الصوره تحميض الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميض الفيلم بيكتشر لو سي دي لا اوناي الصور موجوده على السي دي الصور موجوده على السي دي بيكتشر لو كاميرا لا اوناي الصور موجوده في الكاميرا الصور موجوده في الكاميرا. هل يمكنك اصلاح الساعه؟ هل يمكنك اصلاح الساعه؟ عددم بيري بويندي الزجاج تالف. الزجاج تالف. باتري اي بويندي. البطارية فارغة البطارية فارغة ميري تشوكاني فيستري تشي جالرا هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كوي القميص فانتلنو سوبر بالتش جالرا هل يمكنك تنظيف القميص هل يمكنك تنظيف البنطلون مير الشولني باقجايجالرا هل يمكنك اصلاح الحذاء هل يمكنك اصلاح الحذاء مي ودا باتي وندا هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار مي بدا اگي بيته غاني لايتر غاني عنايا هل معك كبريت او ولاعه هل معك كبريت او ولاعه مي بدا استري وندا هل عندك منفضه سجائر هل عندك منفضه سجائر مي رو سيجار لتاغتارا اتدخن السيجار؟ اتدخن السيجار؟ مير السيجاريط لو تاغتارا؟ اتدخن السجائر؟ اتدخن السيجاره؟ مير بايپني بيليستارا؟ اتدخن الغليون؟ اتدخن الغليون؟